وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى باستثقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجتت منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلَ الْبَابِ سَجَدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ آتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا من كانوا يظلمون واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر ابنعدون في ثبت تاثيهم حسابهم اذ تاثيهم حسابهم يوم ثبت شرعا ويوم لا يشركون لا تاثيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسقون